وَاتَّخَدُوا مِن دُِهِ آالِهَةَ ل يَخلقُونَ شَيْئو وَهُمْ يُخلَقُونَ وَلَا يَمكُونَ لِأَ فُسِهِم بَرَّّ وَلَا يَمكونَ لِأَن فُسِهِمْ بََّ وَلَا نَفْعو وَل يَمكُونَ مَتَو وَلَا خَيثَ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 114. مساطير الأولين اكتفبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 115. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا